السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا أما بعد ما بعد مرحبا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أيها الأحبة كلها ما زلنا في هذا الحديث, الحديث عن, عن كتاب التذكرة, التذكره في احوال الموتى وامور الاخره الموت الموت فاذكره وما وراءه وراء فما لا احد عنه براء هذا الموت يا اخواني, إخواني يعني, يعني لا يستطيع احد ان يهرب من, من الموت قل ان الموت الذي تترون منه, منه فانه ملاقيكم, ملاقيكم. ثم, تردون ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده, والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون وقال سفيان الثوري رحمه الله من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه ومن غفل عن ذكر القبر وجده حفره من حفر النار ولا حول ولا قوه الا بالله فالانسان الذي يذكر القبر يذكر ويذكر, ويذكر الموت يستعد لهذا القبر ويستعد للقاء الله عز وجل والذي يغفل, والذي يغفل عن هذا عن يغفل عن الصلاح ويغفل عن طاعه الله تبارك الله وتعالى فيهلك والعاذ بالله وليس أمامه, امامه الا النار والامر خطير يا لحبه الله فالناس نيام اذا ما تنتبهوا مت اين كنت انا فين روحين روحين روح؟ ولذلك لما ولذلك الانسان يعني, يعني, يعني يصاب بحادث فيا لحبه في الله يفيق ويذكر الله عز وجل او يعني يقع في شده من الشدائد اذا بهذا الرجل يعني يذكر الله عز وجل ويستغفر بالله اين هذه الاستغفار واين هذا الدعاء وانت صحيح سليم فالانسان يعني ينتبه قبل ان يموت فالموت الموت هذا فاذكره, هذا فاذكره وما وراءه وراء ما وراء ما الموت الذي وراء الموت عظيم اقوال عظيمه عظيم يعني, يعني بعده قبر وحساب ووقوف بينات الله عز وجل ومرور على الصراط هذه صراح صراح امور عظامه يا لحبه الفلاح قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء ان القبر اول منازل الاخره وفي البكاء عنده وفي حكمه وفي والاستعداد له, له. القبر هذا أول منزل, اول منزل من منازل الاخره من من ويكون الأحيار. روضه ويكون من رياض الجنه, من الجنة للمؤمن أو حفرةً, او حفره من حفر النيران للكافر والعياذ بالله والعاصي الذي انتهك حرمات الله تبارك وتعالى فننتبه من هذا ايها الاحبابه في الله قال عثمان بن هانئ رضي الله عنه كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه اذا وقف على القبر بكى حتى يبل الحلق يفضل يبكي, يبكي بكاء يبكي شديد حتى تخل اللعقه من, من كثره البكاء من كثرة وقيل له تذكر الجنه والنار ولا, ولا, تبكي ولا, تبكي ولا, تبكي ولا تبكي وتذكر القبر وتبكي, وتبكي, وتبكي قال, قال, قال ان رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم قال, قال ان القبر قال اول منازل الاخره فان نجا منه, منه احد فما بعده ايسر إذا نجيت يا عبد الله ويا أمط الله إذا نجيت من عذاب القدر وجدت الخبر أو دمر ذي الجنة والملائكة ممكن ونكر استقبلوك بالبشرى فهنيئا لك فما بعد هذا القبر أيصر بعده وقوف واستئناس في ظل عرش الرحمن ثم بعد ذلك مرور على الصراط ووقوف على القنطرة التي هي بين الجنة والنار ثم بعد ذلك دخول إلى الجنة دخولا مباركا بإذن الله عز وجل اول منزل, أول منزل, قبل منزل قبل القبر هذا اذا كان روضه من رياض الجنه فهنيئا لك فابشر بخير. بخير واذا كان, كان واعوذ بالله, بالله حفره بالله من حفر النيران فما بعده اشد وما بعده, أشد بعده أصعب, اصعب ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وان لم ينج منه فما بعده اشد قال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ما رايت منظرا منظرا قط الا والقبر افضع من قبر منظره فظيع يا لحبه كله ويقول رزين سمعت عثمان ينشد على قبر شعرا فان تنجو منها تنجو من ذي عظيم عظيمه والا فانه لا اخالك ناجيا عن البراء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فجلس صلى الله عليه وسلم على شفير القبر فبكى بكى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو جالس على شفير هذا القبر بكى وابكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني, يا اخواني لمثل, لمثل هذا, هذا فأعده. فاعده لمثل هذا لهم. فاعده, فأعده. ايها احبتي في الله, في الله. أختلف, اختلف او اختلف اختلف من امن اول من سن القب قبر هذا أول واحد من, أو من أو الذي سن هذه السنة أن يدفن في القبور فقيل الغراب لما قتل قابيل أخيه هبيل وقيل, وقيل, بني وقيل بني إسرائيل وليس بشيء وقد قيل كان, كان قابيل يعلم الدفع فلعنده علم بموضوع الدفع ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به فبعث الله غرابا يبحث في الأرض أو في الطراب على هبيل ليدفنه فقال عند ذلك يا ويا لذا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاوارى سوءه اخي فاصبح من النادمين حيث راى اكرام الله لهابيل بان قيد الله الغراب له حتى وراه ولم يكن, ولم يكن ذلك ندم, ه... ندم وتوبه وقيل و... ندمه انما كان على فقده, على... على فقده. لا, على لا, على لا على قتله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولو كانت, كانت ندامته على قتله, قتله لكانت الندامه توبه لكانت الندامه ايش توبه ولذلك الندم ايش توبه او ندم وتيقال انه لما قتله قعد يبكي عند راسه إذ أقبل غرابان يقتتلا فقتل أحد من آخر ثم حفر له حفرة فدفنه فيه فقال ففعل القاتل بأخيه كذلك فبقي ذلك سنة لازمة لبني آدم ثم قال ربنا تبارك وتعالى ثم أماته فأقبر أي جعل له قبرا يوارى فيه إكراما له ولم يجعله مما يلقى على وجه الأرض تأكله الطيب وحكم الكبر أيها الأحبة في الله أن يكون مسنما مرفوعا على وجه الأرض قليلا يعني القبر بتاعتنا هذا اللهم مستعان غير مبني بالطين والحجارة والجص فإن ذلك منهي عنه يعني الاولى ان يكون الميت يكون في في, في, الأرض. في, في الارض اما اذا أما كان الارض بتجيب ميه في قبور طبعا في اراضي يعني زي مقبره متوبس مثلا, مطوبس مثلا مطوبس لو فحر حيطلع ميه طب تاب نفحر مية. على نشوف قذر الميه على بعد قد ايه بالضبط من الارض ثم نملا هذا المكان رملا الاصل ان يكون الميت عامل دور والدورين وهذه الاشياء العالي والافتخار نسال الله العفو والعافيه روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه وان يكتب عليه كما نهى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يكتب على القبور او يبنى عليها وان تطط بعض الناس ان يحطوا على القبر لو يسند او يمشي على القبر فالنبي نهى عن هذا وشدد وفيه وعيد شديد قال صلى الله عليه وسلم لان يجلس احدكم على جمره من نار فتحرق ثيابه ثم تخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر لا يجوز الجلوس على القبر او على حبه الله قال الشاعر في يعني يدم هؤلاء الذين زينوا القبور ماذا قال واذا وليت امور قوم الليله فاعلم بانك بعدها مسؤول ما معنى هذا الكلام يا احبته في الله يعني انت الان ربنا فتح عليك وتوليت امر جنازه متنا بدفنها بقبرها بكفنها بكفن انت مسؤول عن هذا ستسال امام الله عز وجل عن الكفن كفن على السنه ام لا القبر اللي انت حطيته ده على السنه ام لا المطلوب يعني الانسان يتبع السنه في كل شيء واذا وليت امور قوم ليله فاعلم بانك بعدها مسؤول واذا حملت الى القبور جنازه فاعلم بانك بعدها محمول يا صاحب, يا صاحب القبر المنقش, المنقش سطحه, المنقش سطحه ولعله, ولعله من تحته مغلول ولا حول ولا قوه الا بالله وقال علي, علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال لي علي, علي يقول الابي هياج الاسدي الا ابعثك الاسدي على ما على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع ثمثالا الا تمسطا ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا الا سويته وقال و... و... العلماء, العلماء رحمهم الله, الله. يسنم القبر يسن القب يسن ليعرف, ليعرف كي يحترم, كي يحترم يعني ما يبقى بسوى الأرض لا يبقى فيه شبر, شبر كده أو, أو علامة حتى, علامة حتى يحترم, يحترم هذا القبر لا يطأه أحد, يطأه, أحد يطأه أحد ولا يمشي عليه أحد ويمنع من الارتفاع الكثير التي كانت الجاهلية عليه وكانت الجاهلية تفعله فإنها كانت تعلي عليها وتبلي على القبور ترفخيما وتعظيماً. وتعظيما وانشد الشاعر, وأنشد الشاعر يقول, يقول, يقول, يقول ارى اهل القصور اذا اميتوا بنوا فوق المقابر, المقابر بالصخور أبوا, ابوا الا بيقى مباهاتا بيقى وفخرا, وفخراً على الفقراء حتى في, حتى, في حتى في القبور يعني حتى في المقابر تشوف الان مقابر بيننا الان انظر الى مقابر بيننا مفاخره ولا وتعظيم ولا حول كن في القبور. حتى الاغنياء في المقابر وترى هذا بعينك في مقبره بيننا ليس بعيدا يعني عن هذه القريه ابو الا أبو مباهاتا, مباهاتاً وفخرا على الفقراء حتى في القبور والله بعضهم ما يصل والله الذي لا اله غير اعرف بعضهم لا يسجد للنسج واذا صلى صلى صل في البيت يصلي في بيته بيت. بيت. مع النساء ولا حول ولا قوه الا بالله ابو الا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور لعمرك اذا كشفت التربه عنهم فما تدري الغنية من الفقير ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير اذا اكل الثرى هذا وهذا فما فضل الغني على الفقير كل رايح يا اخوان كل من عليه ايش فان يا هذا وهذه موعظه نختم بها ايها الاحبه الكلاه اين الذي جمعته من الاموال سؤال لكل واحد اين جاب لكم يا اخوان اين الذي جمعته من الاموال اذا نزلت بك سكره الموت والله لا انسى اين الذي جمعته من الاموال وأعددته, وأعددته للشدائد, للشدائد والأهوال, والأهوال لقد أصبحت, أصبحت خاليا خاليا, خاليا الصل ليس, ليس معك شيء وبدلت, وبدلت من, عزك من عزك وغناك, وغناك, وغناك إلى ذلا وفقر فكيف, فكيف أصبحت يا رهين أوزارك ويا من ويا سلب منه أهله ودياره, أهله ودياره, ودياره ما كان أخفى, أخفى عليك سبيل الرشاد سبيل الرشاد وإلى سفرك البعيد والموقف الصعب الشديد أما علمت يا مغروب أنه لا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال وليس ينفعك ثم قيل أو قال بل يعد عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت, ما بطشت اليدان يعد عليك بين هذه الملك الديانه الديان ما, ما بطشت ما بطشت اليدان, اليدان. ومشت, ومشت القدمان ونطق, ونطق اللسان وعملت, وعملت الجوارح والاركان فان رحمك فالى الجنان وان كانت وإن الاخرى كانت فالى النراع. النار ولا حول ولا اللهم ارحم يا رب صلى الله الملك ان يرحمه ولا ينفع اهل القبور الا العمل المبرور لا ينفع اهل القبور الا العمل ايش إلا العمل المبرور فطوبى, فطوبى لمن سمع, لمن سمع ووعى. ووعى وحقق, وحقق ما ادعى ونهى النفس عن, عن الهوى وعلم, وعلم أن, ان الفائز أن من اوعى وان ليس وأن للانسان الا ما سعى. ما سعى وان سعيه سوف يرى, يرى. يرى. يرى. فأنتبه, فانتبه من هذه الرقده واجعل العمل الصالح لك عده ولا تتمنى منازل الابرار وانت مقيم على الاوزار قول انا الناس الله الجنه عايزين نوصل الجنه وانت مقيم على الاوزار لا حول ولا قوه الا بالله عامل بعمل الفجار بل اكثر من الاعمال الصالحات وراقب الله في الخلوات رب الارض والسماوات ولا يغرنك الامل فتزهد عن العمل او ما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما جلس على القبور يا اخواني لمثل هذا فاعد او ما سمعت الذي خلقك فسواك يقول وتزود فان خير الزاد التقوى وانشد الشاعر يقول وتزوج من معاشك للمعادي وقبل الله واعمل خير زادي ولا تجمع من الدنيا كثيرا فان المال يجمع للنفاد اترضى ان تكون رفيق قوم لهم زاد وانت بغير زاد وقال اخر اذا انت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على الا تكون كمثله وانك لم ترصد كما كان ارصد ايها لاحبه في الله وقال اخر ولدتك اذ ولدتك امك باكيا وال والقوم حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا فاعمل فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا ليوم موتك ضاحكا مسرورا قال محمد قال القرشي سمعت شيخنا يقول ايها الناس اني لكم إني ناصح, ناصح وعليكم شفيق فاعملوا في ظلمه الليل بظلمه, الليل بظلمة القبور, القبور وصوموا, وصوموا في الحر قبل النشور وحجوا يحط عنكم عظام الامور وتصدقوا مخافة, مخافه يوم عسير, يوم عسير وكان يزيد الرقاشي يقول في كلامه ايها المقبور في حفرته, حفرته المتخلف في قبره بوحدته المستئنس في بطن الارض باعماله ليت شعر بي اي اعمالك استبشرت وباي احوالك اختبطت ثم يبكى يبكي بكاء شديدا حتى يبل عمامته ويقول استبشر والله استبشر والله باعماله استبشر والله باعماله الصالحه واغتبط والله باخوانه المعاونين له على طاعه الله عز وجل وكان رحمه الله اذا نظر الى القبر صرخ كما يصرخ الثور اللهم انا الله نسألك, نسالك حسن الخاتمه اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا الى الخير اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم يا فوز المستغفرين ويا, ويا نجاة التائبين